Copyright Goethe-Verlag München. Book 2. Безплатен аудио на различни јазици за текстовите и книгите. Посетете ја страната. Дуплове, дуплове, дуплове. Book 2. الاشخاص يس انا انا يس انت انا وانت انا وانت ني دواجتا نحن نحن الاثنان توي هو هو هو وهي هو وهي تيا دواجتا كلاهما كلتهما كلهما ماش الرجل الرجل جينا المرأة المرأة ديت الطفل الطفل. ادنا. فاميليا عائلة عائلة مويتا فاميليا عائلتي عائلتي مويتا فاميليا اي اوفده عائلتي هنا عائلتي هنا ياس سم عوضة أنا هنا أنا هنا تي سي عوضة أنت هنا أنت هنا توي إي عوضة يتا إي عوضة هو هنا وهي هنا هو هنا وهي هنا نيي نحن هنا نحن هنا فيي ستي هنا أنتم هنا تي سيتا سي اوفده كلكم كل كنا هنا كلكم هنا